الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه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 بين يدي ساعة الى كافة الناس بشيرا ونذيرا ودعيا الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله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 اما بعد فإني أسبق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فانت لا داهم في شيء فرجعوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا 59 من سوره النساء وهذه الآية كانت نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين آمنوا به وصدقوا بكتابه وبرسوله هؤلاء الناس يوجه الله إليه نداءات كثيرة في كتابه الكريم ومن ضمن هذه النداءات هذا النداء الذي يهمنا أن نقف عنده بالتفسير بالتفسير على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم والنداء يعقبه امر كما هو معروف في القران الكريم انه اذا وجه الله عز وجل نداء لعباده فانه يأمرهم او ينهاهم كما قال الصحابه رضوان الله عليهم اذا اتاك النداء في القران فاما ان يكون امر تاتمر واما ان يكون نهي فتنتهي فبعد النداء الذي وجهه الله عز وجل لعباده المؤمنين يا ايها الذين امنوا هؤلاء الناس الله عز وجل يأمرهم فيقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذن في أوامر من الله سبحانه وتعالى بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبطاعة ولاة الأمر من الحكام كما يأتيك الكلام مفصلا ثم قال فإن تنازعتم في شيء بيّن الله سبحانه وتعالى أيضا أن هؤلاء المؤمنين قد يختلفون وليت ذلك بأمر خطير لان هذه سنه من سنن الخلق وان الناس لا يمكن ان تتفق ولا بد من الاختلاف فلذلك كان الامر من الله سبحانه وتعالى بعد ان يختلف المؤمنون اولي ان يردوا النزاع الى الكتاب والسنه فان تنازعتم في شيء يعني اختلفتم في مساله من مسائل الدين لا بد من رد هذه المساله الى الله يعني الى كتاب الله والرسول يعني الى محمد صلى الله عليه وسلم حيا وبعد وفاته وذلك الله جل جلاله قال هذا اذا كنا نحن حقا من المؤمنين هذا هذا هذا هو دليل على ايمان هؤلاء الناس وعلى صدق ايمانهم انهم اذا تنازعوا واختلفوا رد النزاع الى الكتاب والسنه بدليل قوله تعالى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فنحن نقيم بحول الله وقوته مع فقه هذه الايه نقف مع هذا قول كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم الا يتراغلت العب بطاعتي وبطاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم اولا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وطاعه الله جل جلاله لا تتحقق اطلاقا الا بطاعه الرسول فمن اراد ان ان يحقق معنى الطاعه لله فلا بد له من أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم كل من زعب أنه مطيع لله ولم يحقق معنى الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو كذب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم امتحن أناسا ادعوا أنهم من أحبائه كاليهود والنصارى الذين زعبوا أنهم أحباب الله وزعبوا أنهم من أولياء الله وذكر الله قوله في القران الكريم هؤلاء الناس ابتلاهم الله عز وجل وكذبهم بانهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فكده نزل تعالى فكذب اولئك الناس وتكذب كل من ادعى انهم من احباب الله وهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هل هي واضحه ولذلك العلماء ذكروا لها التفسير قالوا هذه الايه جت يا اولي الناس يدعوا محبه الله فابتلاهم الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والمرجفون من المنافقين لا يريدون هذا المعنى هذكرت ايه ثانيه في سوره في سوره النساء النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم من قال ان انه من اطاعني فقد اطاع الله تكلم النبي عليه الصلاه والسلام بحق رسول وما يتقى عن الهوى ان هو الا وحي لوحه فقال من اطاعني فقد اطاع الله المنافقون طبعا في داخل صفوف المسلمين وده الشبكه بطيء جدا والله صحيح الناس الذين دسون في صفوف الـ الـ الامه في صفوف الجماعه التي سلكت الطريق المستقيم المنافقون محسوبون على الاسلام قالوا هذا الرجل اوشك ان يشرك بالله لما نبي عليه الصلاه والسلام قال من اطاعني فقد اطاع الله المنافقون قالوا بالله هذا قال يا داعي التوحيد ده سم مش قرب يشري بل اطاع فقط اطاع الله قال محمد ده قرب يشري قرب بعد شويه يبقى يقول انا الله ذات فنزلت الايه تصديقا لقولي وما يطعي الرسوله ما قد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا نزلت هذه الايه تؤكد هذا البحر ان ان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم تمثل طاعه للاعز وجل وأن طاعة الله تتحقق بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك قال وما يقع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أستلناك عن ذلك فالذين حققوا هذا المعنى حققوا هذا المعنى وسوف نأتي لنناقش بعض الجماعات وبعض الأفكار المنحرفة في فقه هذه المعنى الأهل. نقول أن الله عز وجل بشر هؤلاء الناس فالناس اللي حققوا معنى طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعد الله لهم من الأجر الناس اللي حققوا بفهوم هذه الآية بكل ما تعني هذه الكلمة علي دل يبشره لأن الله عز وجل قال وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هل بيحقق معنى القاء لله ومعنى القاء للنبي صلى الله عليه واله وسلم كما امر بها رفيقا وهذه الابزه في بوله اللي بقى سلم فظن نور اللي بقى سلم اللي بقى سلم راىه جتالما حزينا فقال له انت مريض راى عليه علامات الحزن انت عيان مولاه مولى النبي عليه الصلاه فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن غدا تنتقل وتكون في يوم القيامه مع النبيين ولن نلحق بك نقول له أسوأ الله نحن في الدنيا هولغيناك وصاحبناك لكن غداً لما تموت سوف تكون في درجة عالية وهذه حقيقة في الجنة ولن نلتقي بك ثانية فنزلت العاية تبين أن الإنسان يمكن أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم كل الذين آمنوا وحققوا معنا الآية وما يضع الله وما يضع الله والرسول فاولائك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك صالحين وحسن اولئك رفيقا فالناس اذا ما تصل لهذه النتيجه والى هذه الدرجه العاليه الانسان يحقق معنى اطيع الله واطيع الرسول وده معنى الفوز بكل ما تعلى الكلام عنه انه الانسان وهو يعيش في هذه الدنيا ينبغي أن يكون الهدف الأول والأخير خلال العمر الذي يعيشه وهو لا أدري كم يكون أن يحقق معنى أقيع الله وأقيع الرسول بس في العمر الذي وهبه الله عز وجل لك وأنت لا تدري كم هو لتفوج بجنة الأرض والسماوات والأرض وتنجو من نار وقود عن ناس والحجارة تحقق في العمر هذا اطيعوا الله واطيعوا الرسول عشان تكون يوم القيامه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا احسن يعني من يرفق احسن البشر افضل الخلق الذين ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك قال تعالى وما يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الفائز في الشريعة الإسلامية هو الذي يفوز به الجنة أما الفوز بتاع دنيا كل هذا يرتبط بدون دنيا ثانية جيت الأول فزت أيها بتموت ها في الانتخابات اصبحت رئيسا ايوه سوف تعيش وتنزل في الفتره القادمه او تموت الدنيا بتنتهي يبقى الفوز كل الفوز ان ان تدخل الجنه كما قال تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن نضحها على النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور خضية واضحة معروفة المصير معروفة كل نفس ذايقة الموت موضوع من محسوم هذا يبقى بعد الموت الموت دماء أمر المنتهي ومتفق عليه بين البشر أيًا كانوا من الكفار أو من المتعب لكن بعد الموت كل نفس ذايقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحجي عن النار الذي ينادى يوم القيامة فلان ابن فلان تدخل الجنه وقد فاز خلاص بالفايز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور متاع بتع وهم سيب عندك كم مليار هاي متاع بتعد دنيا بتموت بكره بتخليها الجماعه بيتشاكلوا فيها وبيتقسموها لمين تاهي بشي لورا عندك كم كم عمارة ايوه بتموت بتخليها برضه يا ما ابو ماذا قدمت لي قد هذا السؤال كتموا والتلس ما قدمت لي غير كلها المهم كل شيء اولاد زوجات اموال قصور كله في ذلك المصير تبقى المساله وانما توفون اجوركم يوم القيامه هذا المصير فمن نضح عن النار وادخل الجنه غفزا فالشاهد انه النصوص دعت الناس ورغبه الناس لطاعه الله وفي طاعه النبي صلى الله عليه وسلم ورتبت على ذلك الاجر العظيم كما سبق بيانه من آيات في صور متفرقة في كتاب الله سبحانه وتعالى فما الذي يمنع ما الذي يمنع من تحقيق طاعة المولى عز وجل وما الذي يمنع من تحقيق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أسباب متنوعة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبينا أن الله سلم في سنته هي مختلفه لكنها في نهايه المطاف كلها تمنع من طاعه الله ومن طاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن الان هناك المساله الاولى في الرد على جماعه منحرفه الان موجوده تسمي نفسها بجماعه المسلمين احيانا او يسمون انفسهم بالقرانيين احيانا هؤلاء الناس لا يقعون النبي صلى الله عليه وسلم في ما أمر به ويقولون نحن نكتفي فقط بطاعة البعولة عز وجل ذا من الهوث والفتن التي تبتلع بها الأمة في ذاير القول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيحا لست منهم في شيء فرق فرق ضل قضي في اخر زمان وقد حان وقتها والان الامه تعيش هذه المرحله مرحله الانحراف عن الصراط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبله فتفرق بكم عن سميلي ذلك وصاكم به لعلكم تتقون الامه الان تعيش في هذه الايه والائه دي انا واسلم فسره في العاد الاول بتفسير لم ياتي زمانه وفي ذاك الوقت ولذلك يقول الراوي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الايه وان عبد صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتنفرق بكم عن السبيل ذلك وصاط به لعلكم تكون خطا النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما على الارض وقال هذا صراط الله ويؤنى به ان طريقنا الله واحد وان الحق واحد ومستقيم لا يتعدد قال هذا هذا سر الله يعني الكتاب والسنه على اصحاب السلف الصالح طريق النجاة عشان تنجو الدين ليس ك كالعاد الاول المتدين الان ليس كالمتدين الاول المتدين الاول كانوا على نهج واحد في زمان الرسول لم تتفرق الامه بعد مسلم حقيقي مؤمن منافق يدعي الإيمان وكافر لكن طابور خامس ما كان موجود الكلام الطابيرا خامسة بلغة العصر في داخل المجتمع الإسلامي عندما نبع سلم يتكلم قال هذا صلى الله عليه المستقيم وخطف خطوطا يعني به الكتاب والسنة على قام السلف الصالح في حديث اخر تركت فيكم امرين ما انتمسكتم بهما لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم معليه انا واصحابي الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح فمحمد صلى الله عليه وسلم قال اذا استراح الله المستقيم ثم خط خطوطا على جانبي الخط على اليمين والشمال وقال هذه هي السبل سبل دي الوقت الاذون بتاعها لسه ما جاء هذا وقتها هذا زمانه التي اشار اليها هناك اذاك العهد في هذا الحديث وهذه هي السمر التي تنتسب الى الى الصراط المستقيم وقد ضلت الطريق وعلى كل سبيل شيطان يدعيني فبلاذه المجموعات الان بتلقى في في الواقع الذي نعيشه والان في في واحد هنا رئيس لهذه الجماعه اسمه ابو غنايم يكتب في الصحف وتنشر له المقالات ردت عليه اكثر من مره وله أدباع من الشباب العاطل، الضائع وغير الشباب يكفر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نحن لا نؤمن إلا بالقرآن لا نصدق بالحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الناس الله قال وَمَا يُطْعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ لا يمكن أن تكون ضائعة لله وأنت ترفض حديث النبي صلى الله عليه وسلم وترقد عن ابي هريره رضي الله عنه من خلال اوامر كثيرا في حديث مختلف وده اللي قاله ابو هريره من حديث المقدام اعتقد في مسند الامام احمد بن حنبل باسناد صحيح وغيره ابو هريره قال يوشك وعياتي على الناس زمان بيقصد عايز الزمان الذي نعيش فيه يوشك وعياتي على الناس زمان يتكئ الرجل على اريكته وهو شبعان شبعان ماكل شنو انا ما عارف لكنه بتلم قال يتكي على اريكته على المسند بتاعته الكرسي على المخدة وهو شبعان يقول بيبي وويلكم كتاب الله كتاب الله بس تقول له تعال نتحاكم للكتاب والسنه يقول لك لا بس احنا بنلاقي عارفين من السنه دي ان احنا بتاع الله قال بس يا اخي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا انا نحن مؤمن بالكتاب غاماذا فذاك وبين وبينكم كتاب الله ما وجدت فيه حلالا فهو حلال وما وجدت فيه حراما فهو حرام بس والنبي صلى الله عليه وسلم ختم الحديث قائلا الا ان كل ما حل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو حلال وان كل ما حرم الرسول صلى الله عليه فهو حرام فلا يكتب هذا المدعي في صحيفه ينكر رمي الجمرات ويقول هذه عباده شيطانيه ينكر مبيد بمينه ويقول هذه عبادات شيطانيه ينكر حتى الصلوات اولئك الناس الذين يضلوا ينكرون حتى الصلوات الخمس يصلون ثلاث صلوات يخالفون ما اتكلم يقولون نحن نتكلم بالقران والله وده اللي يتكلم عنه حذيفه فيما ذكر الشاطبي في الاعتصام قال قال قل لا يوشك اياتي على الناس زمان ومش هذا له حكم الربع عليه الصلاه عند علماء الحديث ياتي اقوام يقولون لقد ضل الذين كانوا من قبلنا من قبلنا فصلوا خمسا وانما هي ثلاثه ويذكرون قوله تعالى اقم الصلاه طرفي النهار ونوفا من الليل وزيد تقول يا مان والكلام ده له حكم الربع عليه الصلاه قال وزيد بيجي زمان وخلاله اللي بعث الله قال بيجي زمان الناس ما بيصلوا خمس صلوات لانه بيقولوا خمس صلوات في الكتاب لقيناه وهم لا ياخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يقولون لقد ضل الذين كانوا من قبلنا يضللون حتى النبي صلى الله عليه وسلم لانه خمس صلوات صلى خمسه بيضللوهم لانه هو صلى قبلنا وصلى الصحابه خمس وصلت الامه خمسه بدل في اخر زمان الان يوجدون الان في هذه البلاد وغيرها توجد هذه الطائفه المنحرفه ويستدلون بالقران بيصلوا ثلاث اوقات ويستدلون بالقران زي ما قال حذيفه يستدلون بالقران قالوا كلكم ان الله قال اقيموا الصلاه ظهرا وعصرا ومغربا وعشيا ويله والله وانا في جامعه النيل التقيت بواحد من هؤلاء الشباب بعد المحاضره خابلني هذا الشاب وهو طالب فتحت وامل أسئلة قال قال أنا أختلق معا فيما تقول ليه من أنت يعني قال أنا سائل تسأل عن ماذا قال أنا أسأل عن هل السنة تعتبر من المصادر التشريعية قلت نعم الأدلة موجودة قال ما فيه سألته سؤالا وقد عرضته من خلال كلامه انه ينكر سنه فصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يحتاج الى الى تصديق لان الحديث ثابت بالاسناد والخبر عندي واضح والايمان بقولي امر لا شك فيه كم تصلي كم تصلي من الصلوات قال بصلي ثلاثه ليه قال ان الله تعالى قال اقر الصلاه رفيه النهار وزلفه من الليل فتذكرت حديث حذيفه فيما ذكر الشاطبي في الاعتصام انه يذكر الايه قلت له فسر هذه الايه الايه هذه هل قالت الصلاه ثلاث قال نعم اذكر الايه قال اقر الصلاه رفيه النهار وزلفه من الليل قلت له دي ما ثلاثه هل هذه ثلاثه وا في منى تناسى طالبته بان ياتي بدليل والمطالبه قائمه ان كنت من اصحاب المنهج القويم ولا ياتولك بمثل الا جيناك بالحق واحتسافا اذكر الايه الاول هل فيها ثلاثه الايه دي قالت طرفي النهار وجمعين ثلاثه دليل ثلاثه بالنص كما قلت قراني ولا تؤمن الحديث قلت ائتني بايه قالت ثلاثه قال لي ما أطلعي ثلاثة يا ابن ما ثلاثة أنت فهمت أن هذا الآية الثلاثة الصنوات ثلاثة فعجز أن يأتي بذليل ناقشته بالمنصوق اللغوي للقرآن الكريم لقوله تعالى نزل به الروح العميل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قلت له أشرح هذه الآية لأي من حيث المنطوق اللغوي دعنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تؤمن به الذي هو رأيتم لو هذا نهر من باب أحدكم يكتسر منكم اليوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء قالوا لا يبقى من درني شيء قال فذلك مثلا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخفايا دعنا من هذا الحديث أنت لا تؤمن به فسر هذه الآية من لغة العربية قال عقم الصلاة طرفين النهار مسنا ويس هذا خلال صحيح هذا يتنين هين الثالثة قال وزلفا من الليل كنت أشرح زلفا ماذا أتعلم قال لي زلفا واحدثات كذاب قلت له أنت جاهل ومن علمك أجهل هتفهم فزلفا جمع وأقل الجمع ثلاث جمع يعني انزل ذلفا وزلفا من الليل جمزلفا وترمى على ذلفا وزلفه بتجمع في في اللغه العربيه فاصبحت الايه تفيد 2+3+5 فهو لا يفقه بالمنطوق العربي ولا يريد تفسير ان بسلبه ولذلك هذه المجموعه ما ود ان اخذ منك قليلا نرجع للايه ايضا من زاويه اخرى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الله عز وجل حذر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ان هنالك اناسا يقفون في التيار المعاكس يمنعونك من تحقيق هذا المعنى ولذلك الله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم في سوره في سوره الاحزاب ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يفهم هذه الايه هذا الرجل لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد امر الله عز وجل بطاعتي حذره هو صلى الله عليه وسلم فقال له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله وقفا بالله وخيلا فالكفار قد يمنعونك من تحقيق طاعه العبد وقد يكون الكافر هذا اقرب الاقربين ولذلك انت مكلف ان تنصاع للامر لانه اذا خرجت من تنفيذ الامر سوف تندم ولا تحين وندم العذو جل اشار انه في, في في في تيارات تمنع الانسان من طاعه الله من طاعت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال هذا ختم يتمثل في طاعه الكفار وفي طاعه المنافقين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يصرفوه صلى الله عليه وسلم عن طاعه الله عز وجل باسم باسم المساومات وهذه الايه نزلت في الناس المجموعه اللي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هذه المواقف تتكرر بنيشري الدعاه ويظبطوا فيها الكثيرون والله الذي لا اله الا هو كثير من الدعاه ها يسقطون في هذا الجهل ولا تنتعي الكافرين والمنافقين ودعهم تحت ما يسمى بمصلحه الدهر مصلحه الدعوه الا هذه في سبب النزول ان مجموعه من المشركين اتوا الى ابي طالب الى ابي طالب قال له أعمل بأسلم الذي كان يحميه وقالوا يا أبا طالب إن ابن أخي قد شتم قد سبه آلهتنا وشتت شملنا قال له والدخوك أنت بتحمي فيهم ونحن أعمل لك حساب أنت عشان خاطر أعملين حساب والدخوك ده سبه آلهتنا وشدد شملنا فرق بين الاب وابنه والاخ واخيه اسب وكلهم وكل له اذا اردت مالا جمعنا لك مالا حتى تكون من امنائنا كلمت اخوك قل له اذا دار قرش هاي بنسمع لك مال تكون اغنى رجل في قريش واذا اردت ملكا ان تكون ملكا جعلناك ملكا علينا طب قال الملك محمد ملك الجزيره العربيه قال لهم نعماءنا وده كله في سبيل الدعوه في التوحيد واذا اردت زوجا زوجناك اجمل بناتنا كل نقول له لو دار بيت الثلاثه دول دي الدنيا كلها هسه لو بدي كلها بتتقاتل في, في جنوب شوف الناس اللي بتحارمه في مصر انا جاي لك لو لسماجتك وفي العالم الناس دي بتقاتل من اجل السلطه والثروه في السودان ومصر وغيره سلطة ثروة نساء ضد دنيا كلها جوال النبو عليه وسلم عشان يتلقى التوحيد كل الدنيا إذا أردت ملكا دل يتقاتل هو الناس ينقلها بعد عسكرية ويقتل ال ال ال ال ال الابن أباه وبالتالي يقتتل الناس كل هذا في السلطان وإذا أردت زوجا زوجناك أجمل بناتنا مش كما سهل أجمل بالتوحيد والجمال لا تسل عنه واستمع الى الاذاعه في الجمال وصف العيون والخدود والسفه ويله الادب يطلب بالاذعه هذا حال و جاء ابو طالب ابو بكر مستكشر مبسوط افتكر انه ده خلاص يعني بحل المشكله مالك آآ آآ غني تتزوج عدمل النساء فات انا ما سلم فقال يا ابن اخي لا تكلفني ما لا اوفق انا قال له انزل راس بعد كده ما بدلت قالوا وانت دافع عنك لكن نازل جوني بكلام سكتوني كل الخلق فما تحرجني محله مشكلتك اتحلت فتبقى الملك تبقى الملك ده ان تكون انت اغنى رجل في مكه وبكم فأنا أجمل بلا بدوك خلاسة موضوع تحلل تاني ماذا تتكلم؟ فظن أنه سوف يقبل وآخذته العبرة نبع سلم وقال يا عما والله لو استطاعوا أن يجعلوا لشعل من هذه الشمس ما أنا بتارك هذا الأمر حتى يصره يصير الله أو أن أهلك دونه ولذلك الله قال له أقول للكافرين والمنافقين ودعا زاهم بجوك الكفار ضرات بسبل عشان سبوها عن طاعة الله عز وجل فدعا السبيل <تصفيق> الله عز وجل قال له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعا ذاهم وأتوا إليه مرة ثانية وعلى الله قال في العاية من واحد من سورة الأحزاب يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين جواب يا داني التاني قال له يا محمد سوف نسخل هذا الإسلام وشوا فضلوا قالوا بيشام قفته بالشرط ده في بعض الدعاه دول بيشام في دعاه الان لما يدوا فكه بعد كام بتاع توحيد ويتكلم في التوحيد تخيل ويحارب البدع ان اقول لك ده يتنادى باليوم كده يقول لك والله يا اخي الحقيقه الحكمه مطلوبه في الدعوه اقعد بعد شويه خد الدعوه واقعد احارب الحق مدفقه القابله من تبع السلفيين ده في التنظيمات الان السلفيه في جماعه طوابير مجروحه في في التنظيمات التلفيه ودي ضيعت المنهج في ان في جماعه اعطانا في داخل تنظيم التلف والله هؤلاء واولائهم عاملين فيها كانهم هم الذين يقودون هذه الدول جاهل ساكت ما دهين نتكلم في النزل ونحن ذين حكمه والكلام ما بالطريقه دي يوقف على حالك انت منون انت عالم ولك العاد امين الدعوه طيب تعال اطلع على المنبر قلت له لا, لا طبعا انا بديك توجيه بس تديني توجيه انت تبا لك وتبا لتوجيه اكبر اكبر يا اخي انت فاهم كلامي ذلك علي محمد بن خوش الدعوه لكن بشر فتحنا في يوم نريد ان نغيره و... بشر قالوا خوش معاك الدين لكن بشرط ما تذكر اللات والعزه ده اتكلمت اقول في جماعه كده لكن اللات كده والعزه بالاسم دي ما تجيب فا ف... اذا انت يعني خليتها وبما انار اتفق يكون في حبل وصل والوضع عنا مختلف كثيرا يعني ديوا جماعه التعالوي المسلمين جاييكوا جماعه سلفيين عاملين بس سلفيين يقول لك بالحكمه ما هي ما ذكر الاسماء وطبعا الكراسمده وخسرنا كثير يقول انت انت عند الدكان قاعد تدعي في وانا ما عارفه عند الدكان اطلع مره سلفي وكذاب ساكت ما نذكر الاسماء هو الله ذكره وإذا يدعو له كده ده سبب نزول العين بنا واحد راجع تفسير ذات المسير ابن الجوري يا محمد بنفخل معك الدعوة ونترك المشاكل بس ما تجيب اسم اللهك والعزة نفس القضية يجيك مرات أخو متلم إذا جيبنا سيرة برأي أو الصائم ديب أو المعمل المدلال واحد عامل فيها ثلفي عن صاصلنا من التنظيمين يتحك عقوله يا أخي هكذا أنت تجيب اسم الله أنت تقول في جباعة في جباعة الدور جاي ما تجيبش بك انت يا عاقل انت انسى طولها قول يا انا قول يا انا انت كذاب قول شفاته بيلعبوا بالمنهج ده منهج نزل من السما انت فاهم كلامي لا تكلك بريلو ده شغل بتاع كفار وملاغيم ما تذكر دل وما تجيبش مبادئ انا شغال معاك ما فيش غير معاك الدعوه دي ما بتمثلش شعار اساسنا لا سيله من هي كل هذه التنظيمات ها هي في النهايه سوري عند عند خدمه المنهج اما هي لا تشكل منهج فتمسك بالمنهج ايها المسلم كان تبقى السلفي ايوه على الكتاب والسنه بدون تقول لنا انصر سنه ولا انكر يمشي على القديم يطلع طوابير خمسه في جماعه بيلعبوا دور في داخلي هذه طلبات فكن على حذر وتمسك بالكتاب والسنه التانية. اما وسط هذه التيارات وهذه الطوابير في داخل التنظيمات هذه تفسد اكثر من شيء فاهم كلامي وجاءوا اليه بطريق اخر وانا اتكلم على الايه وصل الكافرين والمنافقين ودعاهم يوم من الايام كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اتى وسلم الى الى بعض المشركين في داخل الكعبه فطاحنا من المشركين والكعبه لا كل دي من المغيره وابو جهل يقول ابن عباس دعاهم الى الاسلام دعاهم الى الاسلام فسخروا منهم استهزؤوا بهم ده لا استهزؤ بك الان لما تمسك انت بالكتاب والسنه ويقول لك اه عامل فيها مدين احنا برضو مدينين يعني السعود دي حرات اغنيني انه حرام مجرم عارف نفسه مجرم بس صخر باخ انت فاهم لاخين بتلاقيه بيلاقيه بدم سخروا منه فتولوا عنه خلوه لما ذهب انه بقى سلم كمقال من العباس ارسلوا اليه احدهم رسلوا له واحد قالوا له يسب وودع محمد النبي اتعلم افتكر انه يعني بدا لهم في الامر شيء اراجع وانقذهم ده يدخلوا الاسلام يا مراجع قالوا يا محمد سوف ندخل هذا الدين حنخش معاك الدين متى بدي اقول تخشه احنا رجعنا قلتنا بنخش طيب خلاص خذوا الاسلام قالوا بشر عندنا شروط اذا طبقتوا لنا ما هلق عليه ولا بتعي الكابرين والمنافقين ودي شو الان بيمليها كثير من اهل الزيق على على اناسيه ينشروا المنهج فيقبلون كثيرون الا من رحم الله عز <تصفيق> وجل <تصفيق> فرجعوا وقالوا اذا اردت ان نثبت هذا الدين لا بد ان تطرد بعض الناس ترشد منه ناس احنا بنقول طبعا يعني قالوا ان ده مكانه واذا خشينا احنا عرفنا في ناس كده ما نقينها زي ابو هريره ده قال له دور شايل شايل الحديث ودايره وبعدين ده اعطاني مجد الدره عايشه ترفض وترفض صهيب الرومي ده ده ما عرم أرفضوا أرفضوا بلال ده حبشة ده ما يكون ولا إذا ما دعنا الحكاية دي أعمل لهم جامع بلاونا ديل بس ما يقعدوا معنا ولا ده تدرسهم درسهم يوم اللحد نحن يوم اللاثنين بالطريقة دي الأكين ديل ديل ما بشرفونا إذا رفضت الجماعة ديل بنخش حتى أن بعض اللهم قال في بعض الروايات قال لقد أردت أمرا وأراد الله أمرا اخر فلنت عليك لا يصبر نفسك مع الذين يضربهم بالاداه والعقيب ها يريدون وجها ولا تعدو عينك عنه تريد زينه الحياه الدنيا ولا تظن ان غفلنا قلب واحدكنا واتبع هوا وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الى اخر الايات ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم شخصيه الصحابي اطيعوا الله واطيعوا الرسول فتلك اللي في ناس بيمنعوك من طاعه الله ومن طاعه النبي عليه الصلاه والسلام بنت اقولها لي صحابي اسمه سعد رضي الله تعالى عنه كان نزلت فيه هذه الايه ايه رزقيو هو قال ان لما اسلمت لما دخل الاسلام وكانت امي مشركه امي كانت مشركه ودخل الاسلام اتابع بدخول الاسلام فنهتني عن ذلك امي قالت له خلي محمد ده ما تابعوا الدين ده, ده قال فامتلع لا لا لا ما بخليه خليهه كيف يعني اخلي انت بقى محمد اتابعك في تعاليم الدين قالت ان لم إن لم تترك هذا الدين اذا ما تركت هذا الدين وفي بعض من الناس بين الباب ده بخلو طاعه الله والله صحيح يكون في امتحان صعب جدا ان لم تترك هذا الدين امتناع عن الاكل والشرب حتى اموت فتعير بي ويقال يا قاتل الامه قلت لا اذا ما خليت يا محمد على بخلي لك الاكل والشراب وبموت وبتبقى حسر عليك وبتبقى عار عليك يقولوا انت ما بار بأمه حاق لأمك وبعيروه على الكلام ده قال لا ما قمهم المهم ما بخليهم والله في بعض من الناس يجي فالعام بعض الشباب تعرف كم يجي للدرس بعد شوين حارف يلمون في أبوه يقول له واسمع يهد لو مشيت لي أنصار السنة ديلة ولا للذول ده في الفتحة فيني أنا ما عافي منها قال لا أنا ذاته ما عافي منها وانت أنا ما عافي منها تقول ما عافي منها او اروح اشوف ابوك بمعافه منك وكده وحاول يبقى تجيك معاه صوفي ولا شيخي ولا غيره اقترب دي دخل له بموت وفعلا بدا تنفذ بدا بدا fmtanaad على الاكل الاكل اشوف ثلاثه يوم حتى تايدا ثلاثه يوم جرب تعال هذا تاكل مفكراه بيرجع ويرسل بي هذا اكيد الايمان فقال لها دخل عليها وقال لها يا امه يا عم والله لو كانت لك سبعه ارواح فخرجت الواحده تلو الاخرى ما تركتها ذا الدين عشان ما ضيع زمرك ثابت وعمري لي بعباده راقل وداي رموت قال لك مت عنديك سبعه مرهن ما بعض ما بخلي الدين يعني قالت لو ما هتخلي الدين ده ادونا ابو النشب في ربط باندها فنزت الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بإن فلا تصحهما وصاحب ما في الدنيا معروفة سبيل من أناب ثم إليما اتجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الأسباب كثيرة ومنها يوم تقلب وجوه في النهر يوم القيامة ما تحد أنقلوا لك من الله سورة الأحزاء هناك وما أدرك ما هناك ثم ادراكا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءا اطاغوا الظنون السبيله ربنا اتيمضفين من العذاب والعنم لعنم كبيرا هذه عارف يتكلم عن حنث خالفوا الامر الرباني اطيعوا الله واطيعوا الرسول خالفوه وقعوا في طاعه الساده والكبار من هم يوم القيامه الله كل في شان هؤلاء الناس ان اطعنا سادتنا يقلب وجوههم في النار كده. والله فاهم يقولون ما ينفع يا ليتنا ما تنفع اطعنا الله واطعنا الرسول نذم ولا تحين من دم ربنا ان اطعنا سادتنا ذيف السرى فاوص من تلاميذ ابن عباس ابن عباس حفر الأمة ترجمان القرآن قال السادة والكبراء هم المشايخ والأشراف والأمراء التفاين كالأبي والعلماء ديال في ناس الآن بيطيعوهم يتركوا طاعة الله وطاعة الله على عليه وسلم واحد تلقاه ابن نابع الله شيخ مفارق الكتاب السنب خالف الكتاب خالف السنب أخذ عقيدة وسخفت عصفية بيقى شيعي بيقى أنصاربعدي بيقى جبهجي عقوطم خلو فارقة الدرب وقل لك الله يا أخي الدكتور قال يا أخي الكلام انتهى فارقة تقول لنا؟ الدكتور قال الله قاسه وقل لك الشيخ قال طيب الشيخ كلامه قلت قل لك لا والله ما شيخنا ذلك؟ نحن نلعب فيهم روح الله لعادة ووديك جعلنا أطعنا سادتنا يديه لك ورد يخليه لك مجنون لعاقر تلقى لك واحد الآن اللابس فعقية خدراء وبنطلقه مشرف وباته لا تعرفه نصيح لا مجنون وشغال تتكلف نازل يتكلف شغال يقول في المهل دي بديه ولد جانية يتوقف في راسة كتاب أوراد قال له سلطان ماخذ لورد ونجاز في في ال... في بالنوبه وبالطاب بالمزيقه قال بنيت بابا كله فريق تجاني نحكبديه تسعيني مقاشيه جبتها من وين الرسول كانهته كذاورينا بس الرسول كان تجاني لا لا كان مكاشفي لا لا. لا لا كان تجيني لا لا كان اخ مسلم لا أنا صار ما هذه لا أطير الشاب قد معهم شنو وقال الله يا أبو يقال لي تبا لأبي وتبا لقال قالوا ويتبقينوا باتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا مع الفين عليه أبانا أولو كان أباؤهم لا يحقلون شيئا ولا أتدون ومسأل الذين كفروا كمثال الذين ينعقوا بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم العقر قالوا أطعنا سادتنا مشايخ وكبرانا كبراني برضو الاسئله عشان الاشراف انا الشريف والد شريف ياخذكم على حالك ولا شريف لا بتخبرك قول انا ذاك والله قال ان خلقناكم لنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقوا في جماهوا عايشين عليه وهم يغشوا في الناس انا شريف جدي الرسول الله عملك يعني ما خلت قلب بس ليكوا عيني أكثر له أكثر له هذا مجرم كبير ثم لنا باسم الرسول ولا جد الرسول وجد العباس يخير الله قال إذا هلونا في الصور فلا أنسى بينهم يوم يدهم ولا تسألون فقال لينا شاء لنا وهم باسم النسب باسم الشرف والناس قال الله قال إنا أكراركم عند الله أتقاكم انتهى الكلام والأحديث بذلك كثيرة التي ورضت في, في معنى إبطال الاتكال على الأنساب يطول ذكرها والامراء في جماعه تتكلم عن محرم يقول لك لا كده يا اخي كان حرام والحكومه خليته ليه والله انت بتتكلم عن شيء موجود ومنكر تصوف شرك اباطيل سعود سجاير تقول ده حرام يقول لك حرام اهي الحكومه موقفها تقول ايه عارف ما ده سؤال ذاته ده المحليه دي الحكومه موقفها تقول ايه ده السؤال ذاته المحليه دي اكان كيد عمر بن جانك لما قام قيامه عن فعل كان بيسال الحكومه منك لكن انت مسؤول الحلال لانه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته الامام راع وهو مسؤول عن راعيته والرجل في بيته راع ومسؤول عن راعيته الى قولي وكلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته ناتي بمواصف الحديث اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب ان الغفور الرحيم الحمد لله بلالين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته وبدء بعد نبقى مع قولي وقول الامر منكم والكلام هنا يدور في الواقع الذي تعجب به كثير من الاماكن في مصر سوريا تونس ليبيا هذه البلاد التي سارت عليها وهو خرج على على حكامها ماذا كانت النتيجه في سؤال الان وهذا الكلام اخص به جماعه الاخوان المسلمين تلاميذ حسن البنا المصري وهي جماعه فاجله باطله منحرفه في العقيده والسلوك اخ مسلم اي تابي للبنا اي انت منحرف في العقيده والسلوك فتبقى شيخين والله زي. ومناقشك بكلام اسيادك من الذين لهم اماخ ولهم آآ يعني آآ سلطان من كتاب مفكرين في فكر انت تابع بالنسبه لهم الجماعه دي جماعه منحرفه في العقيده والسلوك جماعه اخوه المصريين جماعه اهل بلاد النيل الان هم قاموا بهذا ما يسمونه بالربيع العربي ماذا استفادت هذه البلدان من الخروج على الحكام يجيبون على ذلك المشاكل لسه استقرار في سوريا هو بيقتل الشباب والاطفال وهو كله باوهام جماعه الاخوان وفين ما زالت الاهالي يقتلوا هكذا وما لاقين حل لها هسه كل يوم بآلاف من الضحايا من النساء الرجال الشيوخ الاطفال ليبيا نفس القضيه تونس نفس القضيه نزرع الان نفس القضيه الان الاعلام يحدثك عن عن يعني قتله بالمئات من قبل فكري جماعه الاخوان المسلمين ونقد ما هذه القضيه انا اقول هذا كله في المطاف مخالفه لكتاب الله ومخالفه لسنه النبي عليه الصلاه والسلام نحن ما بنطلع مظاهرات ولا نتعامل بالعواطف ما تتعاطف يا اخي ما تنظر الى هذه الجثث بالتلفزيون وتبكي وتلعن السلطان لا بد ان توجه الاتهام الى المجموعه الاولى التي قامت بهذا وهي جماعه الاخوار مصيبين مجموعه حسن بن مصر تعرفوا السلطان ده الله ذكروا في القران ونظن سلطان دي عباده اي بلد لازم يكون في حق بس على دي مساله محسومه عشان كده الامام المرطبي علي رحمه الله في كتاب التفسير اني جاعل في الارض خليفه عشان ادم قال وهذه الايه هي دليل على نصب الحاكم على وجوب نصب الحاكم انه اي بلد لازم عشان ينتظم الحال بتاعه يكون في حاكم بنص الايه عشان كده قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا ترات لهم ولا ترات لهم اذا جهالهم سادوا الدنيا يكون ساكت ما بتنهنا ننكر وكفوت ساكت مع عندهم حكام بدون حكام الحياه ما بتستقيم والله القوي ياكل الضعيف لكن الحاكم مطلوب والحكام انواع في الشريعه الاسلاميه وياتون بطرق نتحدث عنها ونتأكد معهم باحكام الشريعه الاسلاميه التي خالفت فيها جماعه الاخوان المسلمين منهج ابن باز رحمه الله وهي تتحمل المسؤوليه في العالم نحن من حمل مسؤوليه القتل الان من النساء والرجال والصبيان كله هذه المسؤوليه نحملها منهج حسن البنا المصري منهج جماهير خالص منهج باطل والحرب العجزه لانهم مخالفوا امر الرسول وخرجوا عن الحكام بعد ان صدرت التعليمات من القائد الاعلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا علمت علمت ان الخليفه واجب بنص الايه يبقى الخليفه دائما يكون عادل ها خليفه عنده شروط لكن اهمها ان يكون هذا الامام عادل ان ان يكون مسلما ومسلم يعني لما نقول مسلم لا يعني بي اخذ شروط الحاكم ها ان يكون مسلما بالغا رجلا وان يكون من اهل العلم شروط المعروفه في كتب الفقه في في الحاكم الحاكم يكون رجل عنده يعني ميزات تميزه على غيره يحكم المسلمين وتجب طاعته لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله وبدا هذا الصنف من الحكام في حديث الهرسعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل امام عادل خوشهده للامام العادل من اهل اهل الشروط مدحوا ان بسلمهم اجمعين وتجب طاعته في الشريعه الاسلاميه لان هذا اصلا هو الذي امرت الايه ابي طاعته لان الامام العادل ده اصل الايه دي بيتكلم عن طاع الحكام الذين سلكوا المنهج القويم يعني ما هو عنده تيا كتاب وسن على افعال السلف الصالح ما له ده الله قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقول الامر منكم اذا اذا المثل دي ما في خلاف الحاكم اذا كان عادلا مطبقا لشريعه الاسلام يحكم بين الناس بالعدل مطبقا للكتاب والسنه خلاص ده المطلوب والله هذا هو المطلوب داء نوع وقل ما يوجد هذا قل ما يوجد هذا في زمان هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم من حديث عناس البخاري قال لا يتيكم يوم إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم حتى تلقون ربكم ففي آخر الزمن الحكام ما بكونوا بالمستوى الذي دعت إليه شريعة في باب الطاعة له في أنه يأمر إن الله يأمر بالعدل والاحسان قد لا يوجد حرص يمكن فبيتصلد على الامه حكام اشرار سمهم بهذا الاسم والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع هؤلاء الحكام الذين لم يطبقوا الشريعه الاسلاميه طبعا جماعه الاخوان المسلمين في مفهومهم عندهم اي واحد ما حكم وهو ما من الاخوان المسلمين ده في نظره ده ما حكم الشريعه لان الشريعه في منظار جماعه الاخوان المسلمين هي فكره حسن البنا المصري عشان كده الان هؤلاء الناس تسمع من كثير وانا قابلت كثير منهم وما قالوا حتى في السعوديه الان ناس سفر الحوالي وناس العريفي وغيره بيحاربوا في الدوله الاسلاميه بيفتكروا انه يوم من الايام الناس دي اللي في قطر والسعود عشان يخلون جو اللي انه يعتبرون ما طبقوا الشريعه فانه عندهم اللي يطبق الشريعه ده لازم يكون اخو مسلم والله صحيح هذه مرضته هذه الجرعه عشان كده البله جعل ان من لم يكن على منهجه فهو يدعى لمنهجه قال ما جال من نهجه هو الاصنع قال تعاملنا مع الذين يختلفون معنا ان يدعوهم الى منهجنا في رساله التعليم ما بيدعوه من الكتاب والسنه الى منهجهم وميزانهم ها هو فكره حسن البنا المصري تبعا لهذه الفكره وتبعا لجماعه الاخوان المسلمين حيث محل هو المنهج بتاعهم اللي لا بيمثل لانه منهج منحرف انا ما دعنا اخذ لك بل اخذك في محاضره كبرى ان شاء الله في المسجد ده. اصبر لي دقيقه لكن انت الان اخذ انه الناس دي بيختلفوا مع اخواننا وسلم وبالأي حاكم ما حكم الشريعة بيعتبره كافر وبيحكم عليه في الكفء وبيذكره الآية دي من شبهاته يضربها الشباب قال تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَمَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ طبعا دي آية لكن عندها تفسير أهل السنة والجماعة عندهم لا فاهم وجماعة الإخوة المسلمين يأخذون بالفاهم من الخوارج والمؤتد بيختلفوا بأهل السنة لأن هذه الآية مش أي حاكم ما حكم الشريعة كافر لا لا يا أخي الآية دي عندها فعام معين زيما ذكر ابن عباس ولا يعرف له مخالف وتفسير حجة ولو وجد المخالف قما قاس يقول الثاني ثانية في درجات المفسرين طمغات المفسرين إذا كانت تفسير حلم ابن عباس فله حكم رفع إلى النبي عليه السلام لأن النبي عليه السلام قال هم فقهوا في الدين وأعلموا التعويل فقال ابن عباس بتفسير الآية في القرطة بتفسير ابن كثير زائد المسير كتب الإسنان بيقول ابن عباس ليس الكفر الذي يخرج عليه من الله وإنما هو كفر دون كفر إلا إذا جحد الحاكم الحكم بكتاب الله إذا جحد الحاكم إذا في حاكم بعدين قال أنا كافر بالكتاب والسنة وما بعترف بحاجه بحكم بالشريعه ده في الحاله دي كافر انت فاهم كلامي لكن اذا الحاكم بيقول الاسس في الحكم الكتاب والسنه ولكن خايف من مجلس الامه او يقول لك الناس في وقت ده ما بتدور ده انا قلت الكرسي مؤتربهم ده ما كافر يجيك خارجي اخ مسلم باخدك انت الخوارج يقول لك كافر دين الله قال كافر لا انت ما لازم تاخد فهم هذا المثل مثلا لا ننتاهم بالتفسير بقول ابن عباس وله ابن ربع كما ذكرت لك بهذه المثل وهو اجماع بتاع امه اجماع بتاع الصحابه فما بيخطر يا الكفر ما كان المثل فاذا علم ذلك بكثر الحاكم واي حاكم ما ما كان من الاخوان المسلمين كما ذكرت الان بام بتبروا كفر ويدعون جماعه لان الحاكم عنده هو المراقب الامين العام لجماعه الاخوان المسلمين يقدمونه, كلام يقدمونه كلامه هذا كلام الله يقدمون كلامه على كلمه صلى الله عليه وسلم فصدر منه توجيهات على الخروج على الحكام والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم قال الحكام ما تخرجوا عليهم لانهم شر بيقتلوكم والله صحيح في حديث عذيبه من الامام في البخاري ومسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يستعمل عليكم امراء قلوب شياطين في جسمان انس لا يهتدون بهدي ولا استنون بسنتي هذا وصف الحكام ولما اتكلم الكلام ده في ناس بيحتملوا انهم لما نقول الكلام ده لانه ده اهل اخو مسلم يقول لك التحميل انت عامل لاولاء الناس يا اخي ان نبقى نسلم وصفهم بهذا الوصف شرار لا يهتدون بادي لا استنون بسنتي او هو قلوب شياطين في جسمان انس الصحابي طوالي سائل قال ماذا تأمرني ان ادركت اوليا رسول الله, الله عليه الصلاه والسلام قال ان تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وان اخذ مالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تخرج عليهم والعبره في ذلك مش لانهم كويسين لا لا لانهم شر واذا خرجت عليهم بكتلوه وهذا الحاصل الان في مصر صبروا لهم زمن في النهايه قتلهم او في سوريا الحاكم ما دام ما دع دا بعدل وصف في حديث لما سلم لا تدور بيادي والسلطه بنتي بقتلك قوافل بقتل قوافل هتخلون اذا كان بسلم قال دفعوا الحديث داخل بين العلماء كما ذكر ابن حجر قالوا هذا الحديث هو الحجه في القاعده التي تقول درء المفاسد يقدم على جلبي على جلب على جلب المصالح ما في قاعده فقهيه اصلها تقال في قياده الحديث انه الحكام مع هذا الوصف النبوي شرار لكن قال ما تخرجوا عليهم لأنه ما يبقى فيهم الله سبحانه وتعالى وفي حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم نبع سلم قال إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وإن شرار أئمتهم الذين تبغذونهم ويبغذونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما أقام الصلاة فيكم لا ما أقاموا الصلاة فيكم كررها ثلاثا قال مدام خلاك تصلي والصوم وتحج وتركع لله قال لا له الرسول قال رسول الله عليهم ده ماذا جنب أتلم ماذا هو دور جماعة الإخوة المصرين في قادة حديث يلعبوا ناس القرضاوي وناس الغريفلي وناس الغايض العرني القرني والجماعة أبتحين الترابي كل الجماعة ننكرون هذه الحديث ولا نقولها هذا فايم هذا اللي عندنا ما وفي حديث اخر في البخاري عن مسيد بن حضيره رجل ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تستعملني فانا وسلم قال انها سوف تكون اثرا ذاك ما طلب انه يكون حاكم لا لا في جماعه في اخر الزمان حكام بيستولوا ده يقول لك اكلوا مال الشعب اكلوا مال الشعب ويبقي لا خلوص ما هو ده كلام الرسول قال بيات قاموا على الشعب خليه اقوله كانك مالك انت ذاتك مالك في متى كسروا ليه خلي اموال بتاعه بترول انت ما عندك فيها اذا كسر اذا الحاكم لق في جيبك ده 500000 الرسول ذاك انت ماشي في الشارع جاء امر من الحاكم قال له زور شهر له اكثر من من مليون اسيبوها جيبوها دخل لو جاء رابع الحاكم لو وياك جيت ماشي في الحفي في السوق طلعوا سبع من الشرطه فاضي مليون هي ب 50000 لا اخي ما هو قرار بتاع السيد الرئيس الرسول قالك خليه واديه ال 500 وشيلها مش ما تجيلك ثوبه ولا والله ما بدي اديك روشي ما بخليها لك بكتلك اخلي لك دخل ال 500 بكتلك وبسجنك ده قرار من سيادته انت بجنون وظالم انا بعتذر ده مالك مالك تكرمه عسل قال انن ستتكون اثرا فاصبروا حتى تنكون تصبروا من ثاني حتى والله ما عندي صبر والله انا ما بصبر يا اخي بيجي واحد اسمه الصادق المهدي وجع شفاته بالبلد دي, دي قاعد يمتخرجوا وقاعد مولع له زياره ولا بياكل له في باصه يمروا جماعه العوالي جلاليب بغلبه وجو العطاله جماعه التانين والشيوعيه يدفعوا بنزيدوا دم وما يزيدوا انت بالك بعل بنزيدنا حق ابوه امره انت اتحداك الصادق المهدي مره قاعد له مظاهره لا المطايمه دي مروا بقى اترى اتراب بيقول لا بد من الخروج على هذه السلطه وانها طاغيه اطلع انا بطبعاتها ابرق اتراب راح تزق تزق طاير ماشي قدامنا ويبلحق اربع خمس دقائق بس كان صد ما صدقت انت تتعجل علينا انت بتلعب علينا يغش خيوع يقول لك اطلع دي الدوله يا اخي رسولك ما تطلع دي الدوله ما تطلع ما تخرج بمظاهرات ولا تخرج بعدين يقول لك كلام غريب تجي إذا جواب الأقلقين مرسي جبل بالشرعية بالشرعية أتى والله ده كلام غريب جبهات الأمسلين يفتكروا الديمقراطية شرعية والحاكم في الشريعة الإتلامية ما بيجي بالديمقراطية لأنه الديمقراطية كفري أناس الديمقراطية كان حكم الشعب بالشعب كلبة ما عربية حكم الشعب ده ما حكم الله الحاكم في الشريعة بيجي بأمرهم شورى بينهم بيقولوا ان دي بلاكه اشوره واللي هو عمرو اشوره بينهم اا وبعدين يجيب الراشد لا امره اشوره بينه واشوره دي عند ناس معينين العلماء لكن استشير لك واحد ظاهر بالزياره بتاع بنجو يجي وولع سجاره ويرمي في صندوق ده اشوره ده ما ده لو دول مجرم تفتكر اذا في واحد يقول لي ولا زياد بنجو ده حيرشحني انا اذا انا زلت انتخبت حيرشحني يقولك ده صصول من قلب هو ده احترسوا ده ما قال العلماء يا اخي جماعه الاخوان المسلمين كامام الحلبه يعتقدون ال الديمقراطيه شورى ويقول لك مرسي جاب الشوره كذاب وبعدين حتى الاخوان الوطنيين عاملين ديمقراطيه مرشحينهم كلهم الاخوان المسلمين هل الاخوان المسلمين هم هم سقط يعني اذا لو رشح اخ مسلم ترشيحه غلط خليك من بتاع البامبو وبتاعنا الصعود كلام لان هذا مجروح صاحب عقيده وسخه ومنحرفه هو وزعيمه الفلا كم ناقشنا عبر هذا الضرب فاذا سلمنا جدلا يا اخي يا مسلم انه مرشده جاب الشور خلاص جاب الشوره لكن قلبوا منا العسكري خلاص انتهت فص قال لك اذا قلبوا طيب خليه. خليهه مرسه خليهه امسك لي ده انا عشان ما نقول يا بشوره ايوه يا باشوره بقى الخلال لكن لما في عسكري قال منه بيغير شورى الرسول قال لك دخلني دول وانت اخرج عليهم لا شار من داخل فانت بقي ما شلتها من داخل جبتك من بتاع المر يا جماعه كده بالتحفيز انت ساكت انت قال وانت امره عليكم عبد الحبشي الرسول قال لك تسمع وتصير بلد عشان ما يكون في فتنه عشان ما يكون في اراقه دماء والان بقت المساله صعبه وده كله نحن نحمله جماعه الاخوان المسلمين في الكره الارضيه اصحاب منهاج منحرف مخالف للكتاب مخالف للسنه صلى الله عليه وسلم بين بار الجماع لا تتعلم ناقيه هذا الفكر المنحرف قد تكون هنالك محاضره كبرى باذن الله ما ذكرت لي من كاله قلبها والسبعه والسبعين صلى الله عليه محمد والصاب